113. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 114. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع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 وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَهُمْ بِسُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى لَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ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 كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فأنه يضله, فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَدَابِ السَّعِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا, فإنا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثَُّ مِنْ على قنت ثُمَّ مِنْ مُذغَاتم مُخَلَّ قنتيو وَغَيرْرِ مُخَلَّ وَغَيْرِ مُخَلَّ قات لَكُمْ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 124. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم 125. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومن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 وَأَبتَت مِنْ كلُّ زَوج بَج وَتَ الأبَّه مِدَ فَإذاأَ زَلنا عَلَهَا الم أَْ تَزَّت وَادَت وَأَبتَت وَبتَت مِْ كلُّ زَوج بهيج 126-ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على, وأنه على كل شيء قدير 127-ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على, وأنه على كل شيء 114. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 115. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن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 122. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 123. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي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 111. ومن الناس من يعبد الله على حرف 112. فإن أصابه خير نطمأن به 113. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسرت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 ذلك هو الظلال البعيد يدعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الظلال البعيد يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يادعو له من ضبه اقرب من نسيه لا بئس المولى ولا بئس العشير ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات ان الله وعملوا الصالحات جنات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 صُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن ينصره الله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 والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد ان الله على كل شيء شهيد الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يسجد له مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ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 يُسْهَرُ به, بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمَّ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ نَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدًى إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدًى إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ وَهُدًى إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدًى إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 الباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندقه من عذاب اليم ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندقه من عذاب اليم واذا وئمنا لابراهيم ما البيت وَإَِّأََّ لِإضاهِمَ مَْ كَلَ البَيدأَللا تُشِك بشيَيئ وَطَهِر ال البتَ للِطَّائفينأَلا تُشْرِك وَطَههِ البيت للطائفين والقائمين وَق السجود وَُّك البيت للِقائ فينَ وَق إمينَ وَأَذ ف النَِّ بحَجةُ كَرجَلَ وَوعلى كلُ غابِيةتينَ منِن كلُّ فَجج عَميق وَأَّ كل, كل فَجج عَميق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 كُلْ مِنْ دَهِمَاتِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَتُّهُمْ وَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَالْيَطَّوُفُوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذَلِكَ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم وَوحَِّنت كُم الأعامُ إِلاا ما يُطْلَ عَلَكُ وَوحَِّنت لَك الأعامُ إِلاا ما يُطْلَ عَكمم الزور عُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ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 فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَ لِيَذْكُرَ اسْمَ الله لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ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 وادهن والمقيم الصلاه ومننا ومن ما رزقناهم ينفقون والبد نجعلناها لكم من شعائر الله لكم خير والبد نجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر اسم الله عليها صواف فاذكر اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ, ولكن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ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 الله لا يحب كل خوال كفور اودن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير اودن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير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 وَلَ ل دَفْعُ اللهََّّ سَبَعظَهُم بِبَعْضِ لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد مذكر فيها اسم الله الدِّمَة لَ الدِّمَت صَوامِوَابِيَعَ وَصَتُ وَمَ سَجدِدُ نُذكَرُ فِي هَسْمُ اللهَّهِ كَنْث وَلَلادَفَع اللهََّّا سَدَعظَهُم بِبَعضِ الله الدِّمَة لَهُ الَّذِي مَدَّ صَوَاعِقَ وَيَعُونَ وَصَلَوَاتٌ وَمَن سَاجَدَ يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ, من ينصره إن الله لقوي الذيَّينَ إَّكََّهُم فِي الأبضِ أَقامامُ الصَّلاةَ وَآن تَزَّنكََّينَ إَّكََّ فيِي الأبضِ أَقامُ الصَّلاةَ وَآن تَوزَّكَا أَقام الصَّلااتَ اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور ولله عاقبه الامور وان يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود فإ يكَذِبُكَ فَقد كَ الذَبَتْ قَد لَهُم قَْمونحِم وَعددُ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 وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها؟ كك اي من قريه اهلاكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطلته وقصر مشيد وبئر معطلته وقصر مشيد الا لم يسيره في الارض فتكون فان تكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها افلم يسيروا في الارض تتكون لهم فان تكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون فإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ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 قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم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 الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا فَسَخُ اللهَّهُ ماَا يُقِ الشَّي قانُثُمَّ يُحكمُ اللههُ آياتِ واللَّهُ عَليمٌ حَكم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 أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الذين 119. في جنات النعيم 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم 111. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب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 وَإِن اللهَّه لَهُ خَير الرازِتين وَإِ اللهَّه لَهُ وَخَير الرازِتين لا يُدقِلََّهُ مُدخَلَ يَبضَوَ وَإِ اللهَّهَ لعَمٌ خَليم لاَا يُدَقِلًَا لَهُم مُدَخَلَ يَضَوونَ وَإَِّ اللهَّه الله لعَمٌ ذالك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله ان الله لعفو غفور ان الله لعفو غفور ذَلكَ بِأَ اللهَّه يُونجُ الليلََ فَّهَارِ النهار وَيُولِِجُ النَّهارَ فِي اللي ذَانكَ بأَن اللهَّ يُونِجُ الليلىَ فَِّهارِ وَيونجَُّهارَ فيِي اللي وَأَن اللهَّه سَنُ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 وَأَنَّ اللهَّهَهُ العلي كَبير أَلَم تَرَ أن اللهَّه زَلَ مِنَ السَّمائِمَا آ فَتُصِبحُ الأبْضُمُ خضََّّه إِ اللهَّهَا لَطيفٌ خَبير أَلَ تَرَ أن اللهَّه زَلَ مِنَ السَّماء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 ان الله بالناس لراؤوف الرحيم ان الله بالناس لراؤوف الرحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور وهو الذي احياكم ثم سَنُحييكم ان الانسان لَكفور لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوا لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الامر وادعوا الى ربك فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوا كَفَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِن جَادَلُوا كَفَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم وما مِنْ نَصِيرٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا يَكَادُونَ يَسقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ قُلْ أَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ وَعَدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَعَدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ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 121. ضعف الطالب والمطلوب 122. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه 123. ضعف الطالب والمطلوب 124. ما قدروا الله حق قدره 125. إن الله لقوي عزيز ما قدروا الله حق قدره قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جهاده هو جتَبَكُم وَمااجَ على عَلَيكُ فيِيدينينِ مِنْ حَرج هو جتَبَكُمْ وَمااجَ على عَلَكُم فيدينينِ مِنْ حَرجَ مِلَّ تَأَبيكُم إذْراهِيم مِلَّ تَأَبيكُم إذْراهم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء اعلن الناس وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ